أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 4. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 5. بسم الله الرحمن الرحيم 6. قل هو الله أحد الله الصمد 7. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 18. بسم الله الرحمن الرحيم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 الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سرق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص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 اللهم عافني في بصري لا اله الا انت في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب لا اله الا انت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة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 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شد ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإن إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم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 اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله ويقال هذا الذكر 100 مره الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سُ <سؤال> الله وَبحمد سُبحان الله وَبحمد سُبح الله وَبحمد سُبحلَ الله وَبحمدِ سُبحان الله وَبحمد سُبح الله وَبحمدِ سُبحان الله وَبحمد سُخان الله وَبحمد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 سبحان الله وبحمده